يا نعبد و نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا.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 فكلا تظما فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى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 كِرِئ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذالك تتكاياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وكذالك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الآخرة اشد وأبقى الله الله